بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل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 فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصارحات بالقسط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 ثمّ جعلناكم خالدين ففي الأرض من بعدهم لنا ظر كيف تعملون؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَسَاطِيرُ قُرُونٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُوا لا أستبع إلا ما يوحى إلي إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعض ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أن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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاقتلت به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما ي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 فأقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ أَأَنْتُمْ تَسْرِفُونَ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكوذ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل لله يهدي إلى الحق. أَفَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقَّ؟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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم خذوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر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 السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئ تُنْبِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِكُّمُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ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 وما تُنِي الآيات وأنذر عن قوم لا يؤمنون فهل تظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلكم؟ أَلَفَنَّ تَظْرُو إِنَّمَا عَقْمٌ مِنَ الْمُتَظِّرِينَ